اللي كنت يتحدى السيف حدي؟ اخوي اللي ما وقف بحصار اخوي اللي وقف بحصار حدي ما بدي يشيل أخوي وقف بحصار حدي ما بدي يشيل حرب وكم أخ نخيت علي مارد غير لسحات الحرب ما وكم أخ نخيت علي مارد ما رايات عدوي لو عمل بي ايش ما رايات مساوى مثل حكام العراق من الجو وغراب نجمي مختفى من السماء وغراب ولا بعاشر لطير البوم وغراب أنا نجمي مختفى من السماء وغراب ولا بخضع لطير البوم إذا متنا بعاد الحي إذا متنا بعاد الحي وغراب تذكرنا النشام من, من الشباب انا قلبي بهموم الدهر متلي سوا آيات بالقرآن متلي انا قلبي بهموم الدهر متلي سوا آيات بالقرآن متلي لو ان ايوب صاب وهم مثلي اشتكى لخالقه من الصبر تهاب لو ان ايوب صاب وهم مثلي اشتكى لخالقه من الصبر تهاب اوه اوه عمر قضيت من ثلثين العمر قضيت من فيه ما بعرف لا طلوع الشمس من في فلسطين فلسطين الجريح تصيح. فلسطين الجريح تصيح من في يرد الصوت باطل يا عراها او فو فو, فو, فو, فو, فو, فو تتفينوني لا تدفينوني الا بروب فلسطين لا الله احملوني الله احملوني روحوا على الأوطان يا الله احملوني تيودعوني تيودعوني ابطالنا الشجعان تيودعوني لا تتركوني يا طيري لما تروح سليم عليهم عم فكر فيهم عم فكر فيهم واني بآخر روح عم فكر فيهم لا تذفينوا لينا ش الموت روحي على رمال الله على الله بلشيل التعود على الله لا تجنوني لا تجنوني إلا Badare Rabbi, Badare Rabbi, Ransor Shaggif Nastien, Badare Rabbi, Wahhit Kum Shabi, Wahdit Kum Shabi, Vihan Sit on وصيت الختيار ونول وصي وحدي وطني وحدي وطني تعيد الارض والدار وحدي وطني تتفين وعيني لا تكفي دولي لا Su Tousli En usra ikke miele Se صلاح ناهد عيسى في روحي <تصفيق> في ساعة موتي في ساعة موتي وان بارض بريز في ساعة موتي شيلو تابوتي شيلو تابوتي موتي القدس العزيز شيلو تابوتي يا مي كل المنامي العرب والاسلام كل المنامي اولاد عامامي اولاد أعمامي. من بعضها الحكام اولاد عمامي